ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن غتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيَةٌ وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتُنا بِلِينَةٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينِ خِيْرُنَّ قَامَ وَأَحْسَنُ نَذِيرٍ